كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان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 طغيت هو ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوريد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد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 ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير